بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعه القارعه, بل القارعة, بل القارعة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ سُكَّ الْفَرَاشِ الْمَبْثُوثُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلَعْنِ الْمَنْفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلَعْنِ المنفوش, الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا من قالوا تماذينه فما ما فقلت تماذينه فهو في عيشه الراضيه فهو في عيشه الشاكر الراضيه وما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية, فأمه هاوية وما كما هي وما ادراك ما هي ناعم حابيه ناعم